بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المحر سقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقر ما له من دافر يوم تمر سماء مهرا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذر الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَا بِجَهَنَّمَ دَعْعًا هَذِي النَّارِ فسي <تصفيق> <تصفيق> nati wa na wa san wajnan Watt-te-bعت-hum hum وَمَا ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب وَأَمْدَدْنَا غُبْبَكِهِ وَلَعْمِ مَمَا يَجْتَهُدُ يَتَنَازَعُونَ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض فِقِين ثَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُون إِن فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا ميلون أم يقولون شاعرنة ربك ريبًا مَنون قلت رب صف فإني ماكم من المتربصين أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعْلَامُهُمْ بِهَذَا؟ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاهُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ بَلْ يَا تُبِ عَنْ مِثْلِهِ إِن كُنْتَ Să ne ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مسلم أم تسألهم أجر فهم مما رام فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إلى عند الله تبعنا الله مما يشركون De aceea atget de vezi, Iroătă și un moca Andat يُفْعَقُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا what in وسبح بعبد ربك حين ثق و الليل فسبح هو إذ النجوم